وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر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 وَلَنَ مَالَهُ الْحَدِيدِ أَن نَّعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ قُدًّاهَا شَهْرٌ وَرِيحًاهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثي وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وَجَعَلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرون ظاهرة وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير يسيرون فيها ليالي وأياماً آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلم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 وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنأه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق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 الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأفرون عنه ساعة ولا تستقدم وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول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 أَنَحْلُ صَدَّدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَا بَعْدَ إِذْ جَاءْتُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَطَعْفُونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُوَّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُونَ نَبْلَ مَكُوَّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُونَ كفر بالله ونجعل لهم آذاناً وأسر ندا متى أم مرأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أقسنا في قرية من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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء إلا من آمن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمن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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِجِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وَقَادُوا مَا هَذَا إلَّا إِفْكُمْ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا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 ولو ترى إذ فزعوا فلافعت وأخذوا من مكان قريب وقعلوا آمنا به وَأَنَّ لَهُ التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد